قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ لِبْنَا مَنْ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 نمل دخلوا مساكنكم لا يحطمكم سليمان وجنوده لا يحطمكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسّم ضاحكاً من وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه 117. وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين 118. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهدى أم كان من الغال لا أعذب أنه شديدا أو لا أذبحنه أو لا أو لا يأتيني بس القال مبيد فما غير بعيد فقال أحط بما لم تحق به وجهك من سبأ إن بلبئ